الذين آتيناهم الكتاب هنديك أوكسن ما كتاب داي بحث بحث الظانات الجهي وفلانة يعرفونه يعني الظان أفكع بها قبل درس كما يعرفون أبناءهم شواءوا بردخوت نياص وإن فريقا منهم بمسوجر كومكشوان لا يكتمون الحق حقية بشر بشيركم قاف قبلها يا درس و محمد صلى الله عليه وسلم قاصد خدي و راويين في سبول نكون التوراه والانجيل يعلمون وقت او بشولت كان بشولت كان اjsonي امدا بامري يا خد نكون زان نود